Mm -hmm. oh. بسر رحيل بمهجتي وجناني والحسن اغرقني فحال ما ياني من صادم رحل العزيز وتوجع اركان بيتي حفه بالاحزان احزاني احزاني بمضدي كل تسرق فرحتي تقتلوني طفلا كثيرا شاني يا راحيلا جئتي راحي قلب الصغير فوق فوات اشجاني رحلت يا نجم ينير حياتنا كمصبحان أو ممسيا حول فتلك أماني قدرها قليل أمل بعدك يا بي والفقد وجرى دمعة لإخواني كل ان شاكا فقد الحبيب وا نرجو له سكن بخير مكاني ابصر الرحيم ابصر الرحيم بمه عبد الرحيل بمهجتي وجناني والحسن أرغني فحر المياني من بعد ما رحل العزيز توجعا أركان احساني احساني احساني احساني يا ربي في الجنات يهنؤ عيشه وتوجي غالي حلاتي جاني في دار خلدين يستطيب لقاؤهم حيث لا يكون نعيم داني وتضمه اغصانها وتظله صحب السعاده من يد الرحمن هذه منى يل صوتها يا ربي لا تكسر رجايا الحالي وارحم أبي يا ربنا واغفر له يا وسع الأفضل والإحسان عبث الرحيل عبث الرحيل بمهجاتي وجناتي جعان امر كانوا بين حفه بالاحزان احزاني أحزان أحزان أحزان